بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي إلي انه استمع نفر من الجن يا الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن, ولن نشرك بربنا احدا وإنه تعالى جد ربنا تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا, ولا وإنه كان يقول سفيهنا على الله سططا وإنا ظننا ألم تقول الإنس والجن على الله كذبا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 أن لن يبعث الله أحدا وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشغبا وان كنا نقود منها مقاعد للسماء فمن, فمن يستمع الان يجد له شهابا وصدا وانا لا ندري شر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وإنا منا الصالحون ومن هادون ذلك كنا طراء إقاقيدا وأن نعلم أن أن نوجد الله في الأرض ولن نوجذه خرابا وَإِنْ نَّلَمْ نَسْمَعْ الْهُدَىٰ آمَنَ مَنَّا بِفَمَن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا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 وَأَلَّا لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقًا لنفكنهم فيه ومن يُعرض عن ذكر ربه نسلكه الْمَسَاجِدَ المساجد لله فلا مَعَ مع الله أحدا وَإِنَّهُ لَمَا لما قام عبد الله يدعوه كاد يَكُونُ عليه لبدا قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به احدا قل إني لا أملك لكم ضررا ولنا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحدا ولم ولم أجد من دونه ملتحدا إلا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن لهنا وجهان خالدين فيها فإن لهنا خالدين فيها أبدا نار أو ما يوعدون فسيعلمون من اضعفنا ناصرا واقل عددا قل ان ادري اقريب ما توعدون ام يجعل له ربي امدا فلا يظهر على غيبه أحدا إلا إلا من ارتضى من رسول فانه فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم